كمون عسران حدين اوغسط انتشحن عسر تحمجتين ميلادي تي قدسة لنوس دوزل لنا درسي كوروبالكم سودماني كتاب ناي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الامة الشيخ ابن باز نزخ خطاب أنت علو شميه بوامالتيو الدروس المهمة، القداس الزخونات النهريات، لعامة الأمة نقول لهن زبتيات مالتي. نبارك الصلاة مع أنتي ربعي درسي خن ربي خلاص يا بنا ربي نفيادك برا لنا. نعم. رابعتي هذا كاسيت لكن تدرسي سالسيت تخون الله مالتي يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الدرس الثالث أركان الإيمان سالسيت درس مالتي وبزعب عند وبزعبه عندتاتنا عند عندتاتنا إيمان شدشتين أركان الإيمان وهي ستة له عند عندتاتنا إيمان قد منها أبزين شدي جتمع تاؤنا أقن بزعبة إيمان زيادة تبقير وخريد أن أنتي رب سبحانه وتعالى نعنا خلقنا خلقه أبسلسة نقرات قيرو خلقنا إذا أكلتنا مالتي لبي كم كمؤون ملحس كم كمؤون أكلها أبزو وصائي يبلنان ذلك السبب بزن سلس تزيئة تخليقنا معنا لبي أنا تخليتي ملحس صار سيتي يا شباب أكلت أبزن سلس دماني إيمان نرخبا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تألهم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إيمان لعل سبعي اتي كفلت ناتو أعلاها قول إيش قول لا إله إلا الله هذا قول اللسان بما الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قول لهم زكيروا ما وأدناها تستحثت منامه إماطة الأذى عن الطريق كم من قدي انت هتكبر ما له تيو زونه غداي نغر كتلعل زي اخبتن أعمال الجوار بيت كتلعل ስለዚህ ما اكالاتون يتقصوا للرسول صلى الله عليه وسلم طيب حنت تعرف ازي تتغسل أبزح حديث زي اخبتك سنم القلب لبي والحياء شعبة من الإيمان حفرت نبعلو إيمانه إلى طيب زحفرت زي, زي أبا يبوتو يا شباب ها شباب أبلبيه سلا زيان سلا سلا زئاتنا الرسول صلى الله عليه وسلم تقي سما ملحس لبي أكلت ملحسنا نزارب تزعبد ما قول لا إله إلا الله كن اللبنات ما خطأمنا لها نزال لا إله إلا الله كله إيمانيات بلبنا خنأمنا لنا كم أقول بأكلاتنا نصرح إذا غاب كون أركان الإيمان زي أتن شدشتين عند عندتاتنا بقى اعتقاد كله لنا اللوة. اعتقاد جازم مالد مولوب ومرق كان أمنا لنا بزين شدش زيئاتا بلبنا زيئاتا بقرأ بارك الله فيكم كن حبزا أبتكر كنوفلا وني قبى وهي ستة أن تؤمن بالله برب خنا أمي طيب برب كن أمن كن كلنا أربعتنا جرات كن مالا كلنا تين زنا أربعة زيئات قدام أي إيمان بوجوده رب خمزل لخن أمنا له، وناتوتم بزرأنا يترحنا أنا من ملحدين فلا سفازئتهم بزت فيهم بزرأي نقر طرحنا أنا رب ولا بروبيته رب تلنا. بت تكبراتنا تدمهن أمنلله لنا ربوب يبهر. سدماني بيني خلقنا رب سبحانه وتعالى بيني أورث قزبنا زلله نبيني إدماني هي وتبنا زلله أبز الدنيا زي حمامة ما تيخاب ربي شكرك قنتك خوين دما بربي قنتك كل تكبراتنا يا رب خن أمنلله ما والله ولا ربي كاب شكر زناقف ربي ازي كن امنو اللي قباء من ربي سبحانه وتعالى تخليتي الالوهية من ربي سبحانه وتعالى ادماني توحيد يرناخن قزوه سلازي نزاي ربي سبحانه وتعالى عاي تلمن عبت ربي ترحز قبر ونقر نمخلوق ولا ملائكة يخل ولا نبي يخل ولا ولي صالح يخل كاب مخلوق اي تتسابلن مخلوق اي تحتد بطوم سلزيكونا سلزي والله الدليغان رب حتد شقر وريدك نربغ ان تتالي بلو كله بيدو سلزيكونا وهو على كل شيء قدير اتا رابعيتنا اي مجرشان دماني انتاخنوا بالمالاتيو الايمان انتخن امن برب سبحانه وتعالى بتي اسماتنا يا رب سبحانه وتعالى كمون بتي مقلت سناب؟ القرآن ناب حديث تتقيس الزلوم على تي. طيب تخلعت عندنا أركان الإيمان مالتيو وملائكته بملائكة مغنامة. أولاً ملاك أنت عالم غيبي عالم يوم ربزخال قوم جنزي الرعية. إلا نعانا عانت تتمسّلون من كنت جبريل عليه تجبريه والسلام صلاة وسلام، سبقوا ينزمات أم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلازِي زي الراعي يوم، و كم تخلق، مخانين متى تخلق تلنا، من رب سبحانه وتعالى خزون كم خزون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون إيش؟ ما يأمرون، جاء تقدامتي، ملأيك خمس اللوخن أمي. فتقال أيت غني، وثم أسماتهم تتقاسو، بأسماتهم جرنا خن أمم، عليه الصلاة والسلام بشو متقاس؟ مي كائل إسرافيل، توم بأسمات تتقاسو خن الله، كمون أسماتهم زي تتقاسون كنأمن وما يعلم جنود ربك إلا هو، ربك راح يفقدنا تون فرق، أسماتهم زي تتقاسو بزحات بلتم أسماتهم زيتها تغسيبها بخلهم زيتهم كن أمنهم تسأل السيد خلي بصفات مقلت أناتهم مثلا جبريل عليه الصلاة والسلام حديش تميتي جناح اللوي له من الرسول صلى الله عليه وسلم قل له قل له مالك كن أمن على لنا ملائكة كاب نور كاب برهان كم تخلقوا كن أمن على لنا كمون ملائكة ولي أجنحة مثنة وثلاثة إيش وربع عز ما قلتنا إما لا يكايق قل لا قل لا قال يوم قلت تلو أربعة قل لا قل لا لو إذا خلوا الإيمان بأعمالهم. تصرحو مثلا جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي وحي ملختي حز رب زورد ناد أنبياء جبريل عليه الصلاة والسلام كلهم كن يجب أن ببتي سر حملة، وكتبه كم أون رب سبحانه وتعالى كتب كم زوردا خن أمن، قدام أي نجر كل كتب رب زوردا كاب رب يدي النخن أمن، كل كتب مالت، كل كتب زوردا، قال أي نجر تنبع أسماء تتقسى كن أمنا. أربعة كتب رب سبحانه وتعالى تغسلنا مالذين آآ الشباب السلطة الماني التوراة نام منز ورد ماذي نام موسى عليه الصلاة والسلام والإنجيل نام من ورده نام عليه الصلاة والسلام والزبور داول والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمون أسماء زيتة تغسل له صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم لكن قال الصعف وريده زيتا تغسى اسماته كن أمن يدب الثالث آينا قر إنت تحسطه أبو زلو أب قرآن يخن أبتورات زبور إنجيل أبصعف موسى أب كل رب سبحانه وتعالى زورده كاب ربي ملختي مخانفا أمن أبو زلو زكوته رابع آينا قر نايمة رشاد ماني قرآن مزاز من أزمل كتب مخنة كمون بقرآن كله زحلفا كتب كم تدمدما كم تدم سسا هذا سبب زوقتنا الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم كابذ الله أخذ حجة ساب قيامة معلتي أنا بتوراة كم الراحة بإنجيل كم الراحة كتب تورات والإنجيل رأيوليتي للناس تجاي خنبو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر بن مخطب توراة مصر أيو قال توراة تلسح في مالته إيه يا ابن الخطاب من عمر بالخطاب رضي الله عنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى موسى عليه الصلاة والسلام بهوتهم تزنبون أيام كما نعايم تقتلون قرآن كيف زوربتا كتب كل تدمسسا هذا قرآن ترح يزلبه فرارت مالته ورسوله كم أول يا رب سبحانه وتعالى كلهم كنا أمن لهم كابنوع عليه صل الله عليه وسلم جميرك كسام من مالتيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيب رس الر الرسول كتب لنا رسولا لو أنبياء له اتفل أنبي اليوم رسول حدش دين حد الشرع يزيز ما تملت منوحي إليه بشرع جديد حدش جن حنزيمات منزي رسول نبي تقولينه جن فهو كمجدد نع إذا حلف شرع الوحي ورده لكن نتهم يزبي كيرس عواط الدين الزقاقروم كم أنبياء سلأ أخو نباني إسرائيل زي أتهم يزقاقروم يرمى عليه طيب بروسل كن آمن تقولنا أول مقدم رب خمس لأخوكن آمن كالعين اقر بارك الله فيكم ازم رسولات زيعتم اسماتم للتتقاسم كن امم باسماتم كن امم اتم باسماتم زي تتقاسون انبياء رب سبحانه وتعالى ومنهم من لم نقصص عليك الو زيت قصنا يمدماني زي, زي, زي زنتون الكاء اللوي سلانزي زيت تقصو أنبياء القرآن اللوي بزي أمن كن أمن مالتا بدحرزي بارك الله فيكم باتي زمتوه دماني حق مخانو كن أمن زيت تسالي سيتي باتي شرعي حزمو زمتو ونوع مخانو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن عدد وقتنا حنت دين أزالة دين الإسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> المجرشة دماء الرسول صلى الله عليه وسلم لأخرى بمخانهم مخانين هاي مجرشة مزازا من مخانهم كن أمن بزن أربعة زيادة كن أمن وباليوم الآخر بمعالتي قيامة دماء كن أمن طيب وباليوم الآخر كن بلون كلنا بارك الله فيكم أولا الإيمان بالبعث مويتنا خم نتسق كن أمنها لنا زياء من الإيمان باليوم الآخر مويتنا خم نتسق كن أمن كدبت كلا يبارك الله فيكم الإيمان بيوم الحساب والجزاء ربيك حسبنا النام كفلتك كفليتك بالنام وغانو أزون كن أمن ثالثة يبارك الله فيكم الإيمان بالجنة والنار الإيمان باليوم الآخر يأتي جنان نار كم زلوع ربعين من زد التاسع سردما الإيمان باليوم الآخر نقبر زمل كتمالتي فتنة القبر كم زلوع سردما أي كتمالتي ربي سبتنا ملكان كلتا ملائكة زحتنا مالتي ومن ربك ما دينك من نبيك ربي سباتها بنا بذحري بارك الله فيكم و عذاب القبر وعذاب النار كم زلو الزون الإيمان باليوم الآخر يأتي المجرشة والإيمان بالقدر كل زقات مزبلة في الدنيا تزادنا رب مخان خيره وشره صبغ يكون حماء كاب ربي يخنب الزيد المانتاي كان ما لألو انتغن ما لألن عمالتي قدمه رب سبحانه وتعالى كم زفلطه نزل زقات جنا قنا خيقات أمام كله رب فلطه حاجة قدام يتزأ مصفله ت رب سبحانه وتعالى ايضا كتبه سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى كل تزقاتم نجر صيحوه من قلم اكتب مصفله فكتب المقادير كله في لوح المحفوظ كل زقات نجر اذا رب خمس صحف خنا امنا لنا سلسي رب سبحانه وتعالى مسحفه نزينا قرزي خقاتم رب ديليو خيره هو شر لكن بناي شرعز دليتنا يا رب سبحانه وتعالى قل اتخير طراحي زي رب سبحانه وتعالى إرادة شرعية زيان إرادة الكونية نعلم أبعلم زي قاتم قل رب سبحانه وتعالى ون زي فطونا قر يا قاتم رب سبحانه وتعالى كفر خايفتوني لكن كفر كم زول رب الدنيا زي غير الرب سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر لكن رب سبحانه وتعالى ابتي نايك مقادير الكونية إرادة الكونية إرادة الشرعية زي إنكن فلالين علينا أب ناي شرعته غينو رب زفت وترحيل رب زختم ماله قدر زقدر أب كونياغن رب زيف فتوه يجات منه أب زي عالم نازم ماله طيب بدها ربي مصدليه يجاتم أما ترى شاد ماني رابعيت مالتي <سؤال> خن أمن الله زقباء مالتي ربي سبحانه وتعالى كم زخالق وكم قدر والإيجاد كم خم هلو كم زجبار وقاب زبناز كل دليل ربي سبحانه وتعالى بعلد ما خلقه والله خلقكم وما تعملون؟ كنتنا عقم زخلقكم تسراكم ما خلقين لنا، فتسرى حنا ما خلق خمان. سلازيد تسرى حنا ما ربّختي ولا خنامة. لكن أبتدأ درب ظهر مسينا يكون الإنسان مخير ومسير مخير ومسير. انتدى بارك الله فيكم مخير قينو، بعلو بدلات زببر زلو رب ختي بالله كابن يا بني، إنما أسبابك جبر عليه، بع له بديله عند حركويني تحازي بز زجبره زل، رب سبحانه وتعالى أنبياء أوريدوا كتب أوريدوا حمقول ما هي بول، لكن مسيّر عند حرقينه كبعون الله عليه وير ما زي كله نجار رب زخته بلو، كان مثلاً حد قاعد دنقة عقتيه كب تهوى زي كونس كوم ورب خطيبو. لكن حدث يخيل أن ده هلوه ورب زي كتبه سلسة أخونا تكويها قدي فيها خبل يقول له وعلي زي قد رب سبحانه وتعالى صرحي للنائب سلسيزين شدشت عند تات نائمان حفزنا أبتكبار كنو علاني قباء سألنكم سلسة معكموني جزاكم الله خيرا قبلكم أكتفي بهذا القدر هذا هو صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد